و ا ج ر ي عليك وتحميني و ا ج ب ع أ م ل وانا بين ايديك مخبيني أ ح ت ا ج اليك عليك وتحميني واجبع أمان وانا بين ايديك م خ ب ي ن ي ولو مشيت في وسط موب تبقى رجايا م ن ق ذ ي ولو بحور الدنيا هاجت على شراعي و م ر ك د ي افضل معاك يا ملجاي, يا ملجأي تفيك راعي أ م ي ن تنام عينيا وانت عينك ص ه ر ا ن ي ن وابعد وتوه عن سكتي والاك معايا, معايا في وحدتي تشفي جروح القلب وتشيل ا ل أ ن ي ن おめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめりゆめ تخطفني من وادي ب ك ا ن تمسح دموعي وتنسى كل خطاياه واعيش وتبقى لي ل ح ا ة وتكون ل ع وأعيش م ر ي منتهى وتبقى ل ل ح ي ا ة وتكون لعمري منتهى والقى في ضعفي تضمني وتسند خ ط ا ي ا 「あきれいにいけ」「わっちりいけ」「あきれいにいけ」「